بسم كرخي رحمة الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا لطيف أدركني بلطفك الخفي أنا محتاج زليل وأن القوي الغني اللهم يا سني الحساب يا شديد العقاب يا غفور يا رحيم يا خالق كل شيء يا فاطر السماوات والأرض يا خالق الحب والنوى يا فالق الإصباح يا بني الحسنات يا دافع السيات يا غافر الخطيات يا ساتر العورات يا مانع البليات يا مقيل العثرات يا محيي الأموات يا منور الأرض والسماوات اقضى عاجتي في هذه الساعة يا إله الأولين والآخرين يا بديع السماوات والأرطين يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين برحمتك يا رحم الراحمين. وَبِحُرُّمَتِ مُحَمَّدٍ وَعَانِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ